لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون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 ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الْقَرْيَةِ إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إليكم مرسلون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 قالوا ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لَفِي لفي ضلال مبين إني آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ بربكم فاسمعون قيل ادخل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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا،, نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إن